حتىَ إِذَا ْخَاتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوثَاقَ فَإَِّا مَن ن بَ فَإَِّا مَن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَ أَنْ حَت تَضَ الْحَرربُ أَوْزَارهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَ اللَّهُ ل تَصرَ منهم وَلَكِن لّيَبْلُوَ وَبَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ عَمَلُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ عَامِلِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ مَا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 عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ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 رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُنُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَوْشِيءِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها ان الذين رتوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوى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 وَشَاقَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ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 إِلَى السَّلْمِ وَآتُمُ الْعَالَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلِيَتِرْكُم آمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغالكم ها أنتم هؤلاء تدعون فِي في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل